لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم عند وجود عربة بصدد مجاوزتي يجب علي الانحياز إلى اليمين وعدم الزيادة في السرعة يسمى المسلك الأيمن جانب الوقوف الارتراري ولا يمكن استعماله إلا في حالة عطب أو تواعق صحي أحافظ على نفس السرعة حتى لا أفاجئ مستعمل الطريق الذي بصدد مجاوزته